وَإِن اللَّهَ لَا فُون غَفُ وََّذينَ يُباهِعُونَ مِنْ النِسَائِهِمْ ثَُّ يَعودونَ لِمَا قَاوا ثَُّ يَعُودونَ لِمَا قالَاوا فَتَحْرِيغُ رَرقَبَةٍ مِن قَابِلِأَ يَتَمَا السَّ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 ذَلِكَ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 120. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد 119. وللكافرين عذاب مهين 110. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد 111. تر أن ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رافعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا خمسه الا هو سادسهم من ذلك ولا 119. لا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَاوِرُونَ عَنِ النَّجْوَىاتِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُجِعُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكْ بِهِ اللَّهُ 119. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 110. حسبهم جهنم يصلونها فبئس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 112. إنما النجوى من الشيطان ليحذن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا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 119. فإذ لم وَتَابَ وتاب الله عليكم فأخيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون